قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليتي دين